بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا